مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنحاء وكل هذا.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 أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئل اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وبثية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعياده من الكتاب وإنما نريك بعض الذين عيزهم أول توفيك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.